اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين أمين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين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 قَالَ إِن كُنتُم جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَعْبَأُ مّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ أُلِمّتْ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 فَلَمَّا الْقَوْسُ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عظيم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 قَل إِ إِ رَبِّنَا مُنْ قَلِبُون وَمَا تَنقِمُ مِن إِلَّا أَنْ آممََّ بِآياتِ رَبِّنَا لََّ جَأََتْنَا ربنا أفرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين